التسجيل مئة وعشر استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف مظهر باء تصميم تاء الفنون فالمشرق